نيردو رجاب وادو ودود واحد شو بساوي بادو صار اهتمامه لون كلامه حتى ما يج قلبي اللي خانو صار يحكي عنا صيغة مثل كأنه كان كلش عادي وصلة مطرح صرحك ويشرح وكان بده من قلبي يبين له راضي باقي من حبه بقلبي ذكرى بقسوة Wszystko, co słyszałem, słyszałem, na صارت عيونه عيونه ما بدا تحكي وعليه تكذب عملت بريئة بس الحقيقة كانت نهاية حب عم تكتب صار يحكي باقي من حبه بقلبي ذكرى بقسوة قلبه قلبها مره كلمة حبيبي صارت غريبي وسمعت منه سمعت لآخر مره